وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجعلهم البينات والله لا يهدي قوما الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وال